فلا تبالغ في مدح أحد ولا تفتن بمدح أحد كان هناك رجل وهذا من باب العظم يقال له عبد الله القصيمي. هذا مات مؤخرا قبل عدة سنوات كان يسكن طبعا من اسمه أنه كان يسكن في القصيم ثم سافر إلى الأزهر قديما هو عمر إلى التسعين ومات قبل عدة سنوات في الأردن وكتبت الصحافة عنه شيئا كثير لكن تكلمنا عن الفترة فلما سافر القصيم درس في فجاء أحد علماء الأزهر كتب كتبا يقاله له الدوجي ألف كتبا في قضايا جواز التبرك بالأذرحة ودعاء الأولياء فرد عليه هذا الشيخ آنذا هو طالب في الأزهر فلما رد عليه قرر الأزهر فصله بعد جلسات علمية لميليس الجامعة كان الشيخ محمد رشيد رضا أكيد تسمعون عنه صاحب تفسير المنار شيخ الألباني معروف حياً ذاك حاول أن يقف معه وأن يعضده لكنه لم يستطع أن يفعله شيء لكن الشاب ذاك لم ييأس وألف كتباً جعلت له مكان علمية آنذاك ثم ظهر في سوريا رجل شيعي ألف كتاباً يخاصم فيه دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فرد عليه هذا صاحبنا رد عليه بكتاب اسمه الصراع بين الإسلام والوثنية الصراع بين الإسلام وثنية في 2500 صفح أظهر فيها قدرة علمية خارقة وحججا عقلية قل ما يصنعها أحد من أهل زمانه ففوتنا الناس بعلمه حتى إنه في إحدى خطب الحرم المكي ذكره الإمام على المنبر يثني على الكتاب وعلى صاحبه صراع بين إسلام وكفر يقوم به القصيمي الشجاع إلى آخر القصيم مهر الجنة بنايا على ما في الكتاب من قدرات في الرد العيز رحمه الله وكان حيا قالوا له إن القصيم بكتابه هذا دفع ثمن مهر الجنة بنايا على ما في الكتاب من قدرات في الرد وردم الوثنية وإعلاء شعن الإسلام فوتنا الناس به فترة ثم خبوا فكأنه كان يرجو أن يكون له عند الناس مكان أعظم مما تلقاها من الناس فتر فبعد ذلك رجع إلى مصر وسكن فيها وخالط قوما من أهل الفساد فساد الفكر فألف كتابا يتبرأ فيه نسبيا من كلامه الأول ثم عياذا بالله ارتد صراحة وألف كتابا أسماء هذه هي الأغلال هذه هي الأغلال واتهم الدين كله بأنه غل وتكلم حتى في الرب جل جلاله وجلس ذات يوم أمام رئيس الوزراء المصري آنذاك وكان موجودا أشد ألف كتاب الصراع بين الإسلام والوفنية يسخر حتى من الله فلم يستطع الشعراوي أن يرد عليه لأن حينا الإنسان الذي أمامك لا يريد حق صاحب دعوة صاحب جدل والله يقول وذكر إن نفعت الذكرى إن لم تنفع أخرج فخرج الشعراوي رحمة الله عليه وهو يتلو وإذا سمعتم آيات الله يكفر بيه أو استهزوا بي فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره وخرج من المجلس ثم مكث هذا الرجل يؤلف كلها سبدا في الدين وسخرية بالله ورسوله بعد أن ألف كتابا أثني عليه في حرم مكة فأمر الملك عبدالعزيز علماء هوان ذاك في الصحافة أن يتبرؤوا منه وأصدر العلماء في ذلك العصر كثيرا من الكتب التي ترد عليه عياذا بالله ثم عاش في الأردن فترة حتى قبل عدة سنوات مات عن قرابة تسعين عاما جاءت الصحف هنا للأسف تكلمت عنه على أنه لأنه له في الروايات كتب في الروايات لو رواية اسمها مدن الملح ممنوعة سياسية الذي يعنينا أنه غالما لم يبقى له أصحاب ولما تأتي الصحافة الصحفيون غالبا ينشأ متاخر لم يقرأ شيئا من القديم ولم يطلع وبعضهم عف الله عنه وعنهم ليس هناك لديه غير عن الدين بعدم جهل أو علم المقصود هذه نظرة للإنسان في أن يتأمل ما حوله فحتى تستريح لا, تست لا تفتن نفسك بأي مخلوق ولا تعلق قلبك بأي مخلوق لأن الله لما ذكر أهل قال الذين آمنوا وكانوا يتقون فنسب الولاية الشرعية إلى الإيمان به جل وعلا وإلى تقواه سبحانه وتعالى